بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا الْقُبُورُ بتل عَلِمَتْ علی مت متو یا كبير ربك الذي خانك فنسواك فعد في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين یا <تصفيق> لگ يرفُجُ الجارُ في جحيمٍ جو مو مدی سمجھ میں یع موم شيئا والأمر